هو الآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ توفيق الصائغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله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 وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُنُ مِنَ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مبين ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ فَنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ فَنَيْنِ قُلْ أَنَّ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الذِّقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ الذَّكَرَانِ حَرثٌ وَمَا مِن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 إِنَّ إِنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فَسَقٌ إِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ لَذِيذٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذَلِكَ جَزَائِهِمْ بِغَيِّهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوا كَفَقُرْضُكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَلَى الْقَوْمِ مُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَهُ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا أَبَاءُنَا وَلَا حَرَّنَا مِنْ شَيْءٍ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 قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا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 التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعحلون وَلَا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط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 وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوه لعلكم ترحمون أن تقولوا وَمَا أُنْسِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ قَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا, وهدا وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِ سُوءَ الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَابِ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 وِحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّ لِي هَذِهِ الدُّنْيَا رَبِّي إِلَى صراط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 وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۚ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا ۖ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ خَرَّاءَ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ فَيُنَبِّئُكُم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ يَब्ُّلُ وَكُم فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَرِيعَ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لغفور رحيم